أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا مقام منيرا وهو الذي جعل على الليل والنهار خلف لمن اراد ان يذكر او اراد شكورا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 سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرابا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 صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غفورا رحيما ومن تَابَ إِلَى صَالِحٍ فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللُّغْوِ مَرُّوا والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمًا لِلْمُتَّضِّيْنِ إِمَامًا أُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْغُرَفَ فِيمَا حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم قل ما يعبأ بكم ربي بِلَوْلَادُ عَائُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ